الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن اتبعه دهما بعده قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن سهر بن سعدين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما أعجل فطرا متفق عليه وللترملي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا ما شاء الله تقدم معا مسئلة نية سؤال هل تشترط نية للصوم ام لا تفضل نعم شرط بالاجماع لقوله عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات سؤال بتا وقت النية نية الصوم متا وقت النية نية الصوم عندك اولا احسنت نی ني وقت نیت الصوم ماذا من الليل والدلیل نعم لا صوم لمن لم يبيت النی من الليل من لم يبيت النیت من الليل فلا صوم لها احسنت سؤال ما هو وجه تبيت النیت كيف تبيت نیت الصوم كيف تفضل يا غانا احسنت أن يستحضر نية الصوم ماذا؟ من الليل يستحضر النية النية موجودة حاضرة يريد أن يصوم إن شاء الله ما في داعي للتلفظ هل يشرع التلفظ؟ اللهم إني نويت أن أصوم غدا هل يشرع هذا؟ الجواب لا يشرع بدعاه وليس عليه دليل أحسنتم ما شاء الله سؤال ما هو الفرض بين نية الصوم في الفرض ونية الصوم في النفل؟ عند ما هي على الراجع من أقوال أهل العلم أنه لا يوجد فرق فلا بد من تبيت نية الفر والنفل كلها من ماذا؟ من الليل وذهب جماعات من أهل العلم على أن نية النفل يجوز أن تكون من خلال ماذا؟ النهار إذا لم يطعم يعني أن الرجل إذا لم يأكل شيئا من النهار ثم رأى أن يصوم فلا بأس ماذا؟ أن يصوم هذا قول جماعات من أهل العلم وهو قول معتبر ولكنه مرجوح لماذا مرجوح؟ مرجوح لأنه يلزم من ذلك أن الرجل يصم نصف نهار هكذا أم لا نصف نهار أو ربع نهار أو ثلثين نهار والله في القرآن إنما قال فثم أتم الصيام إلى الليل يعني أن الصوم يكون يوما كاملا هكذا أم لا؟ نعم وهذا الحديث عن عائشة قال إني صائم قلنا لا يشهد لهذا الإسلمباط تقدم معنا ما بيدعي لذكر مسألة بحيثياتها مرة مخرى طيب سؤال في الأدب إذا كان عندك أخ بحث المسألة ورأى قول من يقول أنه لا لا بأس من, من إنشاء وابتداء نية صوم النفل من النهار عندك أخ قال هذا القول هل تبدعه أو تحزبه أو تميعه أو تطرده من المسجد أم تقبله أخ؟ ہاں هذه, المس... هذه المسألة تفسد الاخوة او لا تفسد الاخوة تفسد الاخوة او لا لکا فيه سلف اذا كان السلف اختلفوا واعتبرت اخوتهم بین اسلاجين فلماذا فلماذا لا تحتمل اخوتنا كذلك مفروم یقوانی کلا نعم وهنا فائدة في الادب اخرى انا دائما اقول لیخوانی في اللہ الذین يأخذون معی العلم تقول اخوك الذي يخالفك في فرع من الفروع ولكنه يوافقك في الاصول اقرب اليك من اخ الذي يوافقك في الفروع ويخالفك في ماذا في ماذا في يعني هذا الاخ يقول لا بد من قراءه الفاتحه ولا تدرك الركعه بدراك الركوع واخ يقول لا بد من لا باس بادراكه الركعه اذا ادركت الركوع والفاتحه في مثل ذلك المقام لكن كلهم من أهل السنة لا بأس بذلك أم لا؟ أخوة أم ليسوا أخوة؟ أخوة لكن لو أنت تقول لا بد من قراءة الفاتحة والركوع لا يحتسب ورجل آخر يقول مثلك لكنه في العقيدة صوفي أيهم أقرب إليك؟ هذا أو الأول؟ هذا أو الأول؟ الأول وإن كان فرعه يخالفك لأن أصول هذا فاسدة هكذا أم لا؟ نعم تريه لهذا أقول أخواني دائما يختلفوا باختلاف العلماء والتجربوا باتفاق من؟ العلماء إذا كانت هناك كان مسألة فرعية اختلفوا في أهل العلم وأخوتهم قوية فلا حرج إذا حصل خلاثها بيننا هكذا أم لا؟ ما دام أن الأخوة احتمل أهل العلم نحن كذلك ماذا؟ نحتملها لأن الأخوة ماذا؟ ثابتة فيها تدوت فينا كذلك کے لئے اس کے من تنظیرات الواضحة جنید ویعبر بخلاف اہل السنن ليس بخلاف اہل بدا تفمون هذا الکلام من اخوانی بلہ وعليه فقیس سؤال يقول بينتم أن التلفظ بالنية لا أصل لها لا أصل له التلفظ في العبادات فكيف نرد على من سذل بتلفظ عند الإحرام للحج والعمرة قول المحرم لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمر يقول انظروا هذا تلفظ بماذا بالنية فإذا من أوائل من من شد و وقعد قضيه التلفق النيه من, من اوائلهم الشافعيه فهم يا اخواني من اولئك و ذكر رحمه الله تعالى هذا خطاه الذين عن ابي الزبير احد الرواد رواد المذهب الشافعي انه خطا في مو هذه قصه كبيره يا طائفه أذكرون أن بها مستقبلا إن شاء الله أشاهد أن هذا الستلال وهذا الستنباط لا يوجد في كتب من أصل التلفظ لماذا التلفظ لا يوجد إنما يقول بعض المتأخرين بعض المتأخرة جاءوا وتكلفوا واستنبطوا للتلفظ بالنياب هذا الدليل وهو ماذا التلفظ لماذا التلفظ ماذا قول الملبي قول المحرم لبيك اللهم عمر ولبيك اللهم حج أما المتقدمين ممن يقولون بہتلافظ بنیہ یاamat divideی میکنیت��؟ لماذا? لأنہım فی حرف یعنی کلwnych Afin من النسق قول اللہ ما لبیك اللهم عمرہ هذا من النسق قوله لبیك اللہ ما لبیك قول اللہ محرم لبیك اللہ ما لبیك لبیك لا شريک هذا من النسق أم لا؟ من النسق أم لا؟ فقوله کذلك لبیك اللہ ما عمرہ و لبیك اللہ ما حد هذا کذلك مماذا? مماذا؟ من النسق ليس م ونيئه موجوده قبل ذلك فمن يا بالله الان السنه متى يقول الملبي والمحرم لبيك اللهم عمره ولبيك اللهم حج متى يقولها الى استوى على ماذا هل نرى ان هذه السنه استوى النبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لبيك اللهم ماذا حاجا طيب كل الاعمال الذي قبل ذلك الاستواء كانت معدومة من النية من غصر احرام ومن الزاد من الراحلة ومن الاستواء وال... وال... وقصد بيت الله الحرام هذا كله كان مجردا من النية حتى قال الملحب لبیك اللهم عمره الجواب لا بل كان ماذا حاضر النية وإلى لما أتى اذا كيف يكون هذا التلفظ بماذا بالنية وهكذا أنتم تجيبون ذلك وهذا التلفظ بالإجمع إنما هو ماذا مستحب كيف يكون ليس سوى مفهم يقاني في الله إذن هذا لا يعتبر ماذا دليل من ناحي الشاطية كذلك من ناحي المنطقية من ناحي المنطقية هو لا يقول أنا نويت العمرة إنما يقول لبيك ماذا لبيك اللهم عمرة وهذا ليس بمعنى اللهم إني نويت ماذا أنا أعتمر فلبيك اللهم عمرة ليس... ليس بنفس المعنى في قولك اللهم أنا نو... إني نويت ماذا عمرة ولهذا من يتلفظ بالنية يجبون على المعتمر وعلى الحاج على المحرم أن يأتي بهما سواء يقول لبيك اللهم عمرة اللهم إني نويت ماذا أنا أعتمر يأتون بهما سواء فكيف تكون نفهم في الله هب أنها تلفظ بالنية عبادة لما هو عبادة هب أن لبيك الله معمر ولبيك الله معحج يعتبر ماذا تلفظ على وجه التنزل هب أنه كذلك هذه عبادة لما هي عبادة كيف تقيس عليها ونحن متفقون على أن العبادات لا يقاس عليها الذي قال لبيك الله معمره ما قال اللهم إني نويت أصلي الضور أربارك خلف الإمام الفلاني ما قال هذا كيف تقولون هنا كذلك وهنا تقيسون عليها بأي دليل بأي حجة هكذا أم لا واضح عشرة أوجه عشرة أوجه في رد هذه الشباب كل وجه يكفي لدحضه هذه عشرة أوجه ذكر عشرة أوجه في رد هذه الشباب نحن ذكرنا بعضها كل وجه كافي لمعرفة أن هذا ماذا خطأ وأن هذا ليس دليل هذه من هذا نواصل ندخل الدرس ان شاء الله طيب عن بن رضي الله بن ومن اواخر من مات من من من بعد بعد بعد انصار رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر لا يزال الناس بخير يعني الخيرية ما زالت حاضرة حاصلة في الناس ما دام وأنهم يفطرون في وقت, في وقت ماذا الإفطار لا يؤخرونه هذا من معجزات النبوة فني رساله بهذا التوصيف يعرض على أن هناك اقوام سيؤخرون ماذا الافطار يعني يفطرون بعد دخول وقت ماذا الافطار سؤال ما هو وقت الافطار ما هو وقت الافطار غروب الشمس اذا هناك اقوام سيؤخرون الافطار الى ما بعد ماذا بعد الغروب وشوريا اخواني يسمونه وقت اشتباك النجوم يعني وقت ظهور ماذا النجوم واستقرار الليل لماذا تاخروا الى ذلك الوقت قالوا لكي نتاكد ونحتاط فعلا اننا اتممنا ماذا الصيام هذه الحيطه مشروعه وغير مشروعه ما هو الدليل اماني كوراند الكفايه قلت لكم يا اخوان الحيطه على نوعين مشروعه وغير مشروعه ما هي الحيطه المشروعه التي التي التي التي, التي, التي تكون سببا لماذا لمشروع سبب الخير تكون من قبيل الورع والحيطه غير مشروعه التي تكون سببا لماذا لبدع. لبدعه يقلب الدين بتغييره بتحريفه بالزياده او النقصان اذا الاحتياط منهما هو مشروع ما كان سببا لمشروع ومنه ما هو ماذا محرم ما كانت سببا لماذا لتغيير الدين لمحرم هذا منها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم أتموا الصيام إلى الليل يعني إلى أوله وهؤلاء يقول لأنه أخير وهؤلاء طائفة من الشيعة ومن أمثالهم من القرآنين لأنهم يأخذون بظاهر القرآن يقول انظروا قال الله عزيزي إلى الليل يعني حتى يستقر الليل بينما في اللغة أول الليل متى أول الليل متى غرب الشمس أول الليل غروب الشرس وجاء هذا صريحا في السنة فكأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هناك أقوام سيؤخرونه فحذر من ذلك وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شرار الخلق فيه مختلف في ثبوته أمنا لكن معناه صوار هؤلاء أهل بدا يقلبون الدين ويغيرون الأحكام لا شك أن هذا من الشر العظيم شرار الخلقي من يؤخرون فطر صومم حتى تشتبك النجوم جاء بالنص من اهل السنو ساتم عالم وهذه مصیبة من المصائب ابتلیت بها الامة منذ عهد قدیم واضح ام لا؟ فهمتون هذا الكلام اذا تعجیل الفطر ما حكمه؟ تعجیل الفطر محصل على افطر به في وقت الغروض ما حكمه؟ ما حكمه, حكمه تظل سنة احسن سنة وهو ماذا؟ واجب يجب أن يفطر الرجل عند غروب ماذا؟ الشمس ولا يجوز له ماذا؟ أن يؤخر إلا لسبب إذا جاء سبب فلا يكلح الله نفسا إلا في في الله وفهم يرونه سنة لكن هذا الحديث واضح لأن الخيرية معلقة بتعجيل الفطر إذن الشر في ماذا تأخيره وهل يجوز شر لا يجوز ومنوں نے تعلمون فائدة المؤذن متى يأكل التمر قبل الادن او بعده احسنت من باب ماذا عجلو ماذا بالفطر فالمؤذن يفطر ثم ماذا يعني يفطر ثم ماذا يفطر ثم يؤذن هذا من التعجیل لا تؤخذ لا تؤخذ احسنت ناشاء الله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <ملاً لكم فائدة> فائدة. هذه يا هذه هذه عندما درست هذا الكتاب الأخ الذي هذه الفائدة. وهي الفائدة عظيمة جداً. أن إياها وهي من كلام من حجر هو دلني من ذلك الوقت. يا طيب. قال حجب حجب قال تنبيه الحاف بن حجر مات في المئة التاسعة يعني مات قبل أكثر من كم من الآن مات قبل 700 أكثر من 700 عام حاف بن حجر ماذا يقول رحمه الله هي من تأخرين نعم لكن بنسبة لنا هو متقدم جدا قال تنبيه من البدع المنكرة من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان في زمانه رحمه الله تعالى في التاسعة هو أقرب إلى العهد النبوي منه لكن انظروا معانا معاناة أهل العلم على الجهل في كل مكان وفي كل قال من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع يعني من فعل من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان يؤذنوا قبل الفجر من البدع المنكرة ما أحجث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان دائما يؤذنوا الساعة الخامسة ونصالة لما يأتي رمضان يقدمونها عشرين دقيقة أو ربع ساعة نقول ماذا؟ لماذا هكذا؟ نقول من أجل الإش الحيطة الاهتيار نصوم قبل دخول اليوم قبل دخول الفجر يسمونه الإمساك هذا أذان الإمساك أذان الإمساك احتياط قال من البدع المنكرة ما محدث في هذا الزمان من إيقاع الأذانة الثانية قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب زعم ممن أحدثه أنه للإحتياط في العبادة زعم في أحدثه أنه في جامن زعم ممن أحدثه أنه للإحتياط في العبادة <تصفيق> زعم أنه للإحتياط في العبادة وقد جرهم ذلك وقد جرهم ذلك انتبهوا معي يا طالف الله وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب يعني هؤلاء الذين كانوا يسحبون الأذان إلى قبل الفجر صاروا يدفعون أذان المغرب إلى بعد الغروب وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب لتمكيد الوقت لماذا تأخر؟ يقول كي نمكن الوقت. نمكن الوقت لتمكين الوقت زعموا لتمكين الوقت يؤخرون بعد الغروب يؤذنون بعد الغروب لتمكين الوقت زعموا فأخروا الفطراء وعجلوا السحور فأخروا الإفطار والسحور شار ماذا؟ قبل الوقت وخالفوا السنة فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر والله المستعان فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم ماذا الشر يعني هذا الحضر الحجر رحمه الله تعالى يشكون من صنيع عباد مؤذنين والناس في وقته انهم قدموا علينا الفجر عن الوقت واخروا اذان المغرب عن الوقت وزعموا ان ذلك للاحتياط وهو من البدع مفهومن هذا كلام؟ واضحن هذا كلام؟ نعم طيب يا ظاني بالله وللترمذ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا هذا الحديث فيه ضعف فيه أبرم عبد الرحمن عافلي ضعيف لكن لا شك أنه قربة يا الله عز وجل تتعجل في مرض افطار السؤال مساله اذا دخل الوقت اذا دخل وقت العروب وقت الافطار ولم يجد المرض ما ياكله ليفطر به ماذا علي ينوي تفضل هل يشرع الافطار بالنيه اولا بدا لماذا من الاطعام لا بد من الاكل او يشرع ان يفطر الرجل بما له بالنيه تفضل يا اسامه طيب فهمت هادي الاستاذ هادي يقول ما دام الصوم يكون بالنيه فالفطار يكون بماذا لیسے ہیں کلام جمیل ام لا کلام جمیل لكن اگر لابد لابد علينا نلزم به لزام الآن أنت تنويش من الليل ام في فی دائنا انت صايم ام لیسا بعد صايم ام لیسا بعد انت الآن تنويش الصیام من الليل قبل الفجر في ذلك الوقت انت صايم ام لیسا بعد, بعد. مدر سے تصوم نعم بعد دخول ماذا الوقت ایش نعم مفوم یا آملا ام اذا النيه شيء والفعل ما لا شيء فهذا مترتب على هذا من اجل هذا ذهب ذهبت جماعات من اهل العلم على ان النيه وحدها لا تكفي الافطار فلا, فلا بد من ماذا من ماذا من الطعام والا لا تسمى مفطرا وذهب جماعات اهل العلم على ان الافطار يكون بالنيه لقوله عليه الصلاه ان من اعماله بالنية والصحيح من أقوى في هذه المسألة الوسط وهي ماذا أن الرجل إذا وجد طعام ولم يأكل وقال أنا فطرت بنية أن هذا ماذا لا يقبل ولا بد من ماذا لا بد من ماذا أن يطعم لذا قال فاكلوا واش ربوا لا نقوم بهذا كلام وإفطارك غير صحيح لأن الله عجل خاطبك بماذا بالأكل وبماذا وبالشرب والأكل والشرب أمامك ولكن اذا لم يجد ذلك ولم يكن امانه ما يأكل وماذا ويشرب فنقول ماذا لا يكلف الله نفسا إلا اسعاء فلا بأس بماذا بالإفطار بيعش بالنية مفطر محمد اطانف الله اذا المسألة فيها ماذا فيها ماذا فيها تفصيل اذا كنت مستطيعا للطعان والشراب ولم تطعم ولم تشرب مع استطاعتك وتقول فطرت بالنية الجواب أنت لم تفطر إفطارا شرعيا بعد لا يقبل منك وانت داخل في هذا ماذا المن وهذا ليس من خيريتك بالخيرية ماذا أن تفطر وأما من لم يستطع الإطعام والشراب كأن يكون في سجن أو يكون في سفر هنا ماذا لا يكلف الله نفسا إلا اسعہ اس کا مصاب اور مجموہ سلام جماعا اہلین لابد من ماذا من التفصيل وعليه يجتمع الدليل ملا ای اختلاف مفهومن هذا الكلام من فهم هذه المسألة يرفع ایده من ان نعيد يتكلم مسألہ واضحہ مسألہ واضحہ نعم حسنا طیم و في هذا اللفظ يدخل قضیة الافطار من شوال الإفطار من شوال عجل الفطر وأنه فطر اليوم وهل يكون في ذلك قضية التعجيل بمسألة الإفطار من رمضان كله والدخول في ماذا في شوال الجواب قد قال على عليه السلام صوموا لعويته وأفطروا لرؤيته أما الإفطار من رمضان ككل والدخول في شوال من شهر الصوم إلى شهر الفطر الجواب هذا يرجع إلى قضية ماذا الهلال طاضح نعم وفصلنا وفصلناه تفصیلا كل شيء ماذا مفصل وكل جل وحكمه الخاص به احسن. سؤال هذه من الاسئلہ اللواحق قلنا نحن اخرنا الى هذا الدرس ونسیف الان ذكرتم لما ذكرنا شہر الصوت هل تجب نية لكل يوم من رمضان؟ او نية واحدة لشهر كله يعني يجب على كل مسلم ان يستحضر نية الصوم لليوم الثاني والتالي من رمضان في الليلة او نية واحدة تکفیر كل شهر نفومن هذا الكلام لكل يوم نية لكل يوم نية يعني تحت 30 يوم 30 نية ل30 يوم نعم يا أخوان. طيب. هذه المسألة تتضح في حالة ماذا؟ في حالات من أهمها ومن أصرحها إذا نام, اللي... إذا نام أ... أ... أ... المرء من يومه فلم يستيقظ إلا من ماذا؟ من اليوم الثاني فمن يقول لا بد من استحرار النية في كل ليلة يعني أن هذا الرجل مفطر وما نيه قرنيه واحده تكفي الشهر كله قال ماذا نيه واحده ماذا تكفي ومن قال لا باس لا باس هو يعني انت متكلف تقول, تقول ما أن لا بدك كل كل من صيام وهذا جزاءت صايم ما انت لانه فقد شرطا نصومنا لا زي ما هذه المساله واضح مم. طيب يا اخواننا والراجع من اقوال اي في اهل المساله انهم قالوا انهم قالوا نية واحدة تكفي لماذا للشهر كله ما لم يتخلل ذلك إفطار ما لم يقطع ما لم ينقطع هذا هو الصبر وهو أعدل الأقوال ولماذا ذلك الجواب لأدلة كثيرة منها العموم فإن الله عز عزي الخاطبنا بصوم شهر رمضان والخطاب فيه من جملة العبادة الواحدة صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته كأنه ماذا واحد ما قال صوموا ایامه وفومی اخوانی فالله فاللسان الشرعی في اغلبه خاطبنا في صیام رمضان كأنه ماذا عبادة ماذا واحد ولہذا جاء في عید العرب وصوم ماذا رمضان حج البيت وصوم رمضان وفومی اخوانی فالله ف... فالخطاب على أنه عبادة واحدة هذا الأمر الأول الأمر الثاني, الأمر الثاني وهو أن هذه القضية قضية اليوم يومين أو ثلاثة والاستيطاط في نهار اليوم الثاني والثالث قضية واردة وما دام كذلك فلم يأتي الشر بالتنصيص عليه أنه مفطر أو لا بد من استحضار النية من ليلة الصيام في ذلك اليوم مما يدل على أن الاستفصال في مقام الذكر إذا لم يستفصل إذا المسألة عامة بمعنى, بمعنى, بمعنى, بمعنى. هذه القضايا قضية النوم, يومين, ثلاث يومين, النوم يوم أو يومين أو ثلاثة واردة لا سيما في رمضان رمضان مع الصم والتعاب ربما ماذا؟ ينام كثير من الناس ومع ذلك يعني هذه القضية مما تعم بها البلواء ويكثر فيها السؤال مع ذلك ذلك في حاله على الله الله الله تعالى لا يكلف الله نفساً إلا الآن هذا الرجل الذي اليوم ماذا بسعه؟ بسعه ذلك. أن من ذلك الوقت ولا يكلف الله نفساً إلا ربنا لا تحملنا ما لا نیل لنا به كيف تقول أنت مفطر ولا بد عليك من القضاء وهو ما كان مستطع أبدا لقضية ماذا؟ النية الأمر الأخير أن هذا أيسر أيهم الأيسر؟ أن تقول على كل مسلم أن يستحضر النية في كل, في كل ليلة أو تقول نية لكل شهر أيهم أيسر؟ أيهم الأيسر؟ الأول وأيهم النعمول بين أوساط المسلمين الأول أو الثاني؟ الأول ينون في البداية ويقول الحمد لله بسهالة هذا أيسر وهنا نقول, نقول الدين يصر هكذا أم لا إلى غير يمني وهذا هو الصلاة راضح نفهم, نفهم. قال وعلى ألس بيمالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة متفق عليه أن ألس بيمالك من النظر بين الجار من أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم اميناواخر مما تبع الصعر انس مالك ما تبع ال90 بعد سهل مساء رضي الله عنه والله تعالى مني يا اخوان اريد ان ابسط لكم في التراجم لكن يا اخوان بصدق سيرته ان شاء الله من اذان اذان اريد اكمل الفوائد قبل ان ياتي وقت الاذان ولا اريد ان اصطكم الفوائد في تراجمها لدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا تسحروا هذا امر او ليس امر امر ليس امر فسحروا فإن في سحر سؤال ما هو السحور ما هو السحور الجواب هي أكلة يأكلها من أراد أن يصوم من يومه يتقوى بها لصيان ما هو السحور الجواب هو طعام لأكله من اراد ان يصوب اليومی السبب في ذلك انه ماذا لتقوى لصیامه كما جاء بالحديث رحمی اللہ سؤال لماذا سمی سحورا الجواب لانها اكلة في وقت ماذا السحر سؤال ما هو وقت السحر متى يبدأ ومتى ينتهي متى يبدأ وقت السحر الجواب وقت السحر ككل هو الثلث من البيل قال الله تعالى والمستغفرين والمستغفرين بالأسحار فالله جلعلا ندب المؤمنين ندب المؤمنين أن يستغفروا آسحار لماذا؟ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول کہ اللہ ينزل في الثلث آخیر من اللیل هل من مستغفر فاغفر له؟ ماذا؟ هذا كلام ربنا جل وعلا نمی صحیحین اللہ علیہ وسلم هذا يكون ثلث آخیر من اللیل واللہ علیہ وسلم مستغفر من الاسحار فدلع لأن السحر هو ماذا؟ الثلث آخیر من اللیل ذلك وقت السحور طيب من اكل قبله هل يسمى سحورا <تصفيق> نعم احسنت السؤال الذي ياكل قبل السحور قبل الساعه قبل الثلث الاخير من الليل الساعه 12 و1 ما يسمى ما يسمى يسمى عشاء ثقيلا للصوم ان شاء الله ماجور, مأجور. لكن السحور في وقت ماذا مہارا صاحب وقت صاحب تھوڑا <تصفيق> دیں <تصفيق> له عليه الصلاة والسلام تسحروا هذا أمرن أم لا أمرن أم لا ما هو حكم أكل السحور ما هو حكم أكل السحور تذكروا في العصول في العصول قلنا ماذا الأمر صيغة للوجوب صيغة يعني ينتج عن صيغة الأمر ماذا الوجوب فالأمر يقتضي ماذا الوجوب جب اراد ان آرادیں طیب آفر الصلاة والصیام والحج وكل واجبت فيها بركان لبس احسن احسن جواب جو جو جو جو جمیل جواب جمیل لكن وہ لیس قاطع بن سعد وانا یقوانی فلیل سعد مقام المناظر لیکن انت انت وافهم انا وافهم, وافهم الحاضر احسن تفضل قد نقبل الاجماع يوجد قول لكنه الحقيقة لا ينقل ذاك على ان اكلة السحور مستحبة سنة مؤكدة وأنها غير واجبة وما أن النساء يقول ماذا تسحروا فإن في السحر بركة هذه ماذا نجوب حتى يقول الحزم وهل ينبغي للرجل أن يترك البركة عندما تقول مستحب هل يتخل الرجل عن البركة يجوز لا لابد أن تدرك ماذا قدر المسرعة فيكم ماذا بركات تدرك بركات طيب الجوار لهذا صوارف منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كان يوسف الصيام الرسول كان يوسف الصيام اليوم والثلاثه والاربعه وقالوا يا رسول انك تواصل قال لست كهيئتكم اني اطعم واسقى الوصال في الصيام ما الوصال في الصيام يعني ان يصوم ايام متتابعات بمعنى هل ياكل السحر ام لا هل السحر ام لا ياكل لانه كان هذا يواصل روسيا وجاءت جماعات من السلف انهم كانوا يواصلون ولكن الرسول مي ادل لذلك ايبي سعيد هكذا هم لا انما قال أن يوصل أن الصيام الى, إلى نصف الليل ان شاء الله ان شاء الله الشاهد يا اخواني في الله ان قضيه الوصال في الصيام صار صريح الى مساله وجوب السحور فلو كان السحور واجبا لما شرع في حقه ما ماذا الوصال بالصيام ما مفهوم إلى أدلة أخرى سؤال ما هو الفرق بين السحور والسحور بالفتح والضم الجواب السحور بالفتح يعني الطعام الذي فيه البركة والسحور الفعل يعني عندما ماذا عندما ماذا تفعلون الفعل جاب يوم ماذا قبل الاذان تقريبا يعني بعد الاذان الاول بعد هذا كتقريب اذا كان الاذان الاول يعني ليس بعيد عن اذان ماذا قبل الاذان الثاني ب40 اي قال كم كان بين اذان بين بين قال قد 40 الى 50 اي الجواب يا اخواني فيلان نعم من افضل اوقاته اخر الليل ويكون ذلك بعد ما ذا بعد ما ذا الاذان احد الفوائد من الاذان الاول الفجر من اذان من فوائد الاذان الاول انه ينقذ النائم وذلك بقوله الصلاه خير من النوم وكان اصح الاقوال ان الاذان ان صلاه في الاول لهذه العله من هذه من هذي من وكذلك ماذا ليؤقب ماذا بيؤقب ماذا من اراد الصوم يتسحر ما كان سحور النبي صلى الله عليه واله وسلم في آخر الليل فيقضي السحور ويخرج للصلاه يكمل السحور ويخرج لماذا للصلاه هذه هي السنه ومن اكل قبل ذلك ما دام انه في الثلث الاخير السميه ماذا سميه ماذا سحورا لا مس لكن من اكل قبل قبل الثلث الاول لا يسمى هذا لا يسمى هذا صحرا يسمى عشاء في اخر الليل مفهوم يا اخواني في الله هذا الا لا واضح لنا لا نعم احسن ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستكمل قيامه ليله القدر ف النبي صلى الله وسلم ما كان يقوم ليله من بشاء الى ماذا إلى ألف اليوم آخر... إلى وإن يعطي ماذا يعطي حظهم من القال وإن لبدلك عليك حق ماضح ومن تلك الفوائد أنه كان ماذا يتسحر عليه الصلاة والسلام ومن هذا العمل بالأسباب إذا كان النشر يقول إني لست كهيئتك وإني أطعم وأسقى ومع ذلك يتسحر عليه الصلاة والسلام يتسحر عليه الصلاة والسلام يعني هذا من العمل بالأسباب أم لا نعمل بالأسباب أم لا؟ نعم وهنا فائدة عقدية لأهل السنة أن العمل بالأسباب من أركان التوكل يعني الذي يتوكل على الله بلا أسباب هو ليس متوكل توكل شرعي أنت لست متوكل الذي لا يخرج ويطلب الرزق ويقول يأتيني وأنا أجلس هنا هذا غير ماذا؟ متوكل يقول أنا متوكل على الله المتوكل على الله لا بد من ماذا؟ يعني يسعى ولهذا يقول الشيخ صلى الله عليه وسلم رحمة الله بكلام الله كثير فحواء يقول إن الله عز وجل عقادة الأسباب بمسبباتها هكذا كونا إذا أردت الولد فلا بد من النكاح فمن أراد الولد لابد من النكاح الأسباب والمسببات يعني النتيجة وأسبابها كلها من ماذا من, ماذا؟ من التبكر الله عز وجل ومن القدر كل واحد فمن اراد شيئا فلا بد ان يأتي بماذا بسببه المخلوق كونا لانه شرط فيه هكذا قد الله عز وجل مفهوم يا اخواني في الله ومن ذلك؟ من ذلك السحور مفهوم يتقوى المؤمن على عباده الله اثناء صيامه وتقوته ما شاء الله سؤال وهل يشرع في السحور الدعوه والاجتماع على الطعام لا باس. نعم لأنه كان يحب ان يجتمع في مع وقال على من جزء لا باس. سؤال بماذا ما هو اقل ما يكون فيه مسمى السحر شربت ماء او اكلت ماذا تمر جاء في الحديث قال من لم يجد ما يتسحر به الا جرعة ماء او تمرن فليفعل فليفعل اقلوها ان تصيب السنة وكذلك ينفعك اثناء السنة ينفعك اثناء ها ماذا؟ تقليع الرصيان احسنت هي العلل والدا العلل الواضحه من الحكم هكذا امنا الامر الثاني الامر الثاني تفضى خالف اليهود وخالفت اليهود والنصارى كيف كانوا يصومون بلا ماذا بلا سحور ويذا قال عليه الفرق بيننا وبين صيام اهل الكتاب اكلته اكلته السحور هذا الفرق بين الصيام صيام... هذا على العهد الاول وان الان قد غيروه بدلوا هكذا امال صارت ولكن في اصل صيامهم انهم مثل صيامنا لكنه لم يكن عندهم ماذا سحور من البركه كذلك ماذا القيام للسحور فتخرج الى الفجر وانت ماذا نشب تبدا يوم الصيام وانت في ضياع النشاط ماذا ولهذا جاء عن جماعات من أهل كانوا يكرهون النوم بعد أكلة السحر لا تنام بعد أكلة السحر وقت للعبادة خرج إلى المسجد هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم يكون في نوع من النشاط هكذا أم نعم ومن ذلك الاجتماع على الطعام مع الأهل مع الأحبة مع الإخوة فيه بركة أم لا؟, فيه بركة أم لا؟ نعم فيه بركة والله يا اخي قد دخل الوقت شاننا الان نمشي في هذا الكلام مفهوم يا اخواني في الله طبيعت السحر؟ طبيعت السحر؟ قبل ان نبدا كيف تعرف كيف تعرفون كيف من الليل الجواب خروب الم سا اتنا تعلق أربع. آخر أربع ساعات من لکشم آخر تلك الساعة هي الثلاثة الأخيرة سؤال آخر سؤال آخر سؤال آخر إذا كان المؤذن لا يؤذن في الوقت هل يشرع الأكل وقت الأذان يعني السؤال هل يشرع الأكل وقت الأذان مثاله رجل يعني أدركه الوقت فشرب الماء وأذن المؤذن والماء في فمه يبلع أو يخرج يبلع يفكر الله هذا مسهل ما شاء الله ها عندك يا والد ان شاء الله طيقان أما إذا كان الأذان في الوقت فيجب عليه ماذا فيجب عليه ماذا يخراج الماء الذي في ثمه ما في الثم حكم حكم الخارج وهذا لا خلاف فيه وإنما الخلاف إذا كان المؤذن في ماذا والشاك أو المؤذن لا يؤذن في الوقت من الذين يعجلون فهذا شرب حتى يتخلون هذا كان حديث عالمي الحديث على محمول على هذا إذا اداء المؤذن وال وال وال وال وال وال في فمك والماء في فمك فتاخذ منه حاجتك منقول عليه انا محمول على إذا كان المؤذن لا يؤذن في هذا في الوقت أن شاككم من ادائه مفهوم اخواني بالله وعليه قس وعليه قسم في مسألة الشرب في مسألة الطعام في مسألة الجماع في مسالهنا قال جما بلaden وانت في وسط ماذا تقطع واتق الله والا وجبت عليك الكفاره سياتي معنا مفهوم يا اخوان وعليك فصل سؤال قبل ان كتاب العقيده ناخذ من مسطوعنا سؤال اخر يكفي الله طيب اخوان افتحوا كتاب الواسطيه